أ غ ل ى ما تملك و أ ف ض ل ما تحوز إ ن ه ا تمتلك المعين الذي لا ينضب والخير الذي لا ينقطع كتاب خالد و س ن ة م ط ه ر ة واجتهاد منضبط لا ينقطع وفوق ذلك تملك ث ر و ة ف ك ر ي ة و ف ق ي ة ث ر ة و ح ي ة تناقش المستجدات وتحيط النوازل فقها حيا بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر وهاديات النص و أ ح ا و ل في هذه ا ل خ ط ب ة وليتني أ س ت ط ي ع أ ن أ ق ف مع حديث واحد نبوي حكمه متجدده ومعانيه م ت أ ل ق ة م ت د ف ق ة هذا الحديث ك أ ن ه يحفظ قوته وحرارته فمع مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن والسنين ك أ ن ه عقد ي ت ل أ ل أ يزين جيد الزمان معانيه م ت ج د د ة ومعين متدفق إ ن ه ا م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة وتعاليم الوحي وليتني استطيع أ ن أ ف ك المفردات و أ ن أ ق ف مع المعاني إ ن الحديث مازال بحيويته ومازال بقوته وحرارته ومازال بمعانيه ومازال ب أ ح ك ا م ه ومازال بفوائده ا ل س ر وليتني أ س ت ط ي ع أ ن أ س ب ر أ غ و ا ر هذا الحديث إ ن ه حديث ابن عباس الذي أ خ ر ج ه الترمذي في السنن والحاكم في المستدرك و ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ الله ي ح ف ظ احفظ الله تجده تجاهك إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف هذه ر و ا ي ة ا ل ت ر م ذ ي أ م ا ر و ا ي ة غيره احفظ الله ي ح ف ظ احفظ الله تجده أ م ا م ك واعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ل ي خ ط ئ ك و أ ن ما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبه واعلم أ ن النصر مع الصبر و أ ن الفرج مع الكرب و أ ن مع العسر يسرا ء هذا الحديث النبوي مع فيه من ا ل ث ر و ة والمعاني والحكم و ا ل أ ح ك ا م والفوائد والدروس والعبر ك ث ي ر ة ولا تستطيع ا ل خ ط ب ة أ ن تحيطها و ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى من قول ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حمار و ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ر و ع ة المشهد و ع ظ م ة ا ل ق د و ة و أ ن ا ل د ا ع ي ة و أ ن المصلح ة و أ ن ا ل ق د و ة ينبغي أ ن يمتزج مع المجتمع و أ ن ينزل المصلح من أ ب ر ا ج ه ا ل ع ا ج ي ة و أ ن يخالط الناس و أ ن يكون بحسن الخلق وكمال التواضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف غلاما ثم ا ل د ع و ة لا تعرف الحواجز ولا تحتاج إ ل ى المنابر ا ل د ا ع ي ة هو الذي يصنع الفرص وهو الذي يوجد المنابر هل تتخيل أ ن منبر تعليم ظهر حمار هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه ب أ م ت ه لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من أ ي ن يطلق الكلمات د ا و ي ة م ج ل ج ل ة ليست من القاعات ا ل م ك ي ف ة ولا من المساجد ا ل ج م ي ل ة ا ل م ن م ق ة إ ن ه من على ظهر حمار ل أ ن ه صاحب ر س ا ل ة لا تحيطه الحواجز ولا تحوطه ا ل أ ز م ن ة إ ن ه يعلم ل أ ن ه يريد أ ن يعلم إ ن ه يريد للخير أ ن ينتشر وللنور أ ن يعم وللهدى أ ن يصل للناس وهذا ش أ ن ا ل د ا ع ي ة إ ن ا ل د ا ع ي ة المصلح يدخل المناطق ا ل م ح ظ و ر ة و ا ل أ م ا ك ن ا ل م ح ر م ة التي لا يستطيع السلطان أ ن يدخلها بعزه و أ ج ه ز ت ه وبإمكاناته وإعلامه و ب م ا ل ه وبما عنده. ولكن ب م ا عنده و ا ل د ا ع ي ة يستطيع إ ذ ان ك ا صادقا أن يدخل الاماكن أ م ك ن ا ل ح ظ و ر ة إن ل أ م ا ا ل م ح ظ و ر ة على الحكام ويستطيع أ ه ل الفكر و أ ه ل العلم أ ن يدخلوها العقول والقلوب إن الناس يمكن, يمكن أن يعطوا وأن يعطوا الحاكم أصواتهم يعطوا الحاكم أجسادهم وأن يخرجوا وأن في مسيرات ع ا ر م ة ومظاهرات ك ب ي ر ة يهتفون باسمه ويرجون له البقاء ويقولون له سي سي ولكن الحاكم لا يستطيع ان يشتري قلوب الناس ولا أ ن يشتري عقولهم و إ ن الذي يدخل العقول الفكر والمنطق ا ل ح ج ة والبرهان وهي عند أ ه ل العلم لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم حاجته ح ا ج ة المفكرين والمصلحين و ا ل أ س ا ت ذ ة والمعلمين أن يقولوا, كنت ان يقولوا وهم يردفون غلام يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات هذه الكلمات كلمات هي يحتاجها الصغير والكبير ولذلك لا تمييز في ا ل د ع و ة نحن نستهدف الكبار ونترك الصغار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ي ب د أ بلبنه المجتمع ا ل أ و ل ى و ي ب د أ بالعقول ا ل ف ط ي ر ة ا ل ن ا ض ج ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل ن ق ي ة ا ل س ل ي م ة التي لم تتلوث إ ن ا ل أ ط ف ا ل يملكون ا ل ب ر ا ء ة ا ق ر أ معي ما كتبه الدكتور عمر سليمان ا ل أ ش ق ر في كتابه مواقف ذات عبر قال كانت هنالك ط ا ل ب ة ص غ ي ر ة في السن تذهب إ ل ى ا ل م د ر س ة ولكنها تلبس الملابس ا ل ط و ي ل ة ف إ ذ ا بمعلمتها التي تدرسهم وهي تكشف ر أ س ه ا ك ب ي ر ة في سنها م ت ب ر ج ة تنتهر ا ل ط ف ل ة وتقول لها ما هذا التشدد لو أ ت ي ت بهذه الملابس ذ ا ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة ل أ و ج ع ت ك ضربا ذهبت ا ل ط ف ل ة ا ل ص غ ي ر ة إ ل ى بيت أ م ه ا ثم خريت الأم جاءت تلبس ا ل ص غ ي ر ة الملابس وقالت ا ل ص غ ي ر ة يا أ م إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ل ب س ملابس ق ص ي ر ة قالت ولم قالت إ ن ا ل م د ر س ة في ا ل م د ر س ة تضربني وتجلدني وتريدني أ ن أ ل ب س القصير قالت لها ولكن يا بنيتي ربنا الذي خلقنا وخلقها يريدك أ ن تكوني هكذا لبست البنت وذهبت وفي أ ث ن ا ء الصف في الفصل أ و ق ف ت ه ا ا ل أ س ت ا ذ ة وانتهرتها أ و ل م احذرك فانفجرت البنت ب ا ك ي ة قالت والله يا أ س ت ا ذ ت ي لا أ د ر ي من أ ط ي ع أ ط ي ع ك أ م أ ط ي ع ه قالت ومن هو قالت ربي يريدني أ ن أ ل ب س الطويل و أ ن ت تريدينني ان أ ل ب س القصير لقد ا ح ت ر ت في أ م ر ي من أ ط ي ع ف إ ذ ا ب ا س ت ا ذ ت ي قد وجمت والفصل قد سكت وخرجت ا ل أ س ت ا ذ ة و أ ر س ل ت إ ل ى ا ل أ م وجاءت ا ل أ س ت ا ذ ه في اليوم الثاني م ح ج ب ة وقالت ل أ م الطفله لقد وعظتني بنتك م و ع ظ ة هدتني إ ل ى الطريق المستقيم ووضعتني على الطريق الصحيح ولقد تحجبت ط ا ع ة لله تعالى إ ن ا ل أ ط ف ا ل يحتاجون إ ل ى ا ل ت ر ب ي ة الحانيه ة ومن ن أن كنت رذيف النبي إن ا قال يا غلام وفي يا غلام طويلة إن التربية بعد رذيف وفي طويلة وقفة تحتاج إ ل ى انتقاء اللفظ و إ ن ا ل ت ر ب ي ة تحتاج إ ل ى ر ق ة ا ل أ س ل و ب وتحتاج إ ل ى ر و ع ة ا ل ت أ ث ي ر وتحتاج إ ل ى جمال الكلمات يا غلام إ ن الذي يريد أ ن يربي عليه أ ن لا يسيء الناس إ ن الذي يريد أ ن يربي الصغار عليه أ ن لا يسيئهم إ ن ن ا نحتاج إ ل ى مداخل ا ل ت ر ب ي ة نحتاج إ ل ى ا ل أ س ل و ب الذي نصحح به ا ل م س ي ر ة يا قومنا أ ج ي ب داعي الله يا أ ب ت لم ا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات إ ن ن ا نحتاج إ ل ى ر و ع ة الاستهلال إ ل ى ا ل ب د ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة إ ل ى ا ل أ س ل و ب الجميل إ ل ى اللفظ الراقي إ ل ى ا ل ع ب ا ر ة ا ل ح ا ن ي ة إ ل ى ا ل ك ل م ة ا ل م ؤ ث ر ة وقبل ذلك نحتاج إ ل ى إ ب د ا ء ا ل ش ف ق ة ونحتاج إ ل ى ا ل م ع ا ل ج ة ا ل ص ح ي ح ة ل أ و ض ا ع ن ا بمداخل ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة و م ش ك ا ت الوحي التي تقوم على الرفق وعلى ا ل ر ق ة وعلى الطعام الطيب يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ الله ي ح ف ظ وهذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن الذي يتبادر إ ل ى أ ذ ه ا ن ن ا أ ن الله لا يحفظ ولكن حفظ الله أ ن تحفظ الله في حدوده و أ ن ترعى حقوق الله تعالى لذلك أ م ر الله ب أ م و ر وقال أ ن ه ا تحفظ و أ خ ب ر ن ا في كتابه من هو الحافظ ل أ و ا م ر الله تعالى قال سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا هو الحافظ لكل أ و ا ب ح ف ظ ا ل أ و ا ب الحفيظ الحافظ ل أ و ا م ر الله الحافظ لذنوبه كي يهتدي ويتوب لذلك قال سبحانه لكل أ و ا ب حفيظ كيف يحفظ العبد ربه ي ح في ظ العبد ربه ف الغيب كما يحفظه في ا ل ع ل ا ن ي ة قال سبحانه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أ ن تحفظ الله بالغيب أ ن ترعاه بينك وبينه و أ ن تعلم أ ن ه يطلع عليك سبحانه وتعالى أ م ر الله العباد أ ن يحفظوا امور ومسائل و أ ن لا يضيعوها ومن هنا ي أ ت ي احفظ الله ا في أ و ا م ر ه احفظ الله في شرعه احفظ, احفظ الله في نواهيه احفظ الله في دينه احفظ الله في أ ح ك ا م ه احفظ الله في حدوده ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه من ا ل أ م و ر التي أ م ر الله بحفظها أ م ر الله سبحانه بحفظ ا ل ص ل ا ة قال سبحانه حافظوا على ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ وعليهن كن له نورا وبرهانا ونجاه يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي من حافظ على هذه الصلوات ولذلك كيف نحافظ عليها ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلوات ب أ م ر ي ن من ضيع أ ح د ا ل أ م ر ي ن ضيع ا ل ص ل ا ة ا ل أ م ر ا ل أ و ل ب إ ت ق ا ن ه ا و إ ق ا م ة أ ر ك ا ن ه ا خشوعا وخضوعا و إ ت م ا م ا والثاني ب أ د ا ئ ه ا في ج م ا ع ة فمن لم يؤد ي ا ل ص ل ا ة في ج م ا ع ة لم يحافظ عليها من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا و ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة أ خ ر ج ه النسائي في السنن وحافظوا على ا ل ص ل ا ة حافظوا على ا ل ص ل ا ة والذين هم على صلواتهم يحافظون أ م ر ن ا الله و ن ذ ب ن ا ورغبنا في أ ن نحفظ ا ل ص ل ا ة و أ ن نحافظ عليها ومن حفظ ا ا ل ص ل ا ة حفظ الله احفظ الله احفظ الله من محافظه على الصلوات ثانيا واحفظوا ايمانكم امرنا الله ان نحافظ على الفاظنا اذا حلفنا بالله فان لا نحلف بالله مستكثرين يعني ان لا نحلف في كل شيء والله عليك الله والله تقلب والله تعمل علينا ان لا نكثر من الحلف ثانيا ان لا نحلف بالله لاغين واحفظوا أيمانكم اي الفاظ اليمين فلا تكذب من الأيمان ولا ت في اليمين وكن صادقا إ ذ ا حلفت ولا تحلف إ ل ا إ ذ ا اضطررت ولا تكذب من الحل هذه من ا ل أ م و ر التي أ م ر الشارع بحفظها ثم أ م ر الشارع بحفظ اللسان قال فقميه الله والحديث الترمذي ما صلى عليه وسلم والحديث في الترمذي لي في بين من حفظ ما بين فقميه والفقم هو الفك من حفظ لي ما بين فقميه وما بين رجليه أ و فخذيه ضمنت له ا ل ج ن ة هذه أ م و ر تحفظ ا ل أ م ر الثالث حفظ اللسان وهذا يحتاج إ ل ى خ ط ب ة ط و ي ل ة ط و ي للحديث ة ل عن انفلاتات ا ل أ ل س ن ة في ا ل غ ي ب ة في نقل الكلام في الكذب في المزاح في ا ل إ س ا ء ة في الظلم كل ذلك يتم باللسان وينبغي أ ن يحفظ رابعا ينبغي أ ن تحفظ الفروج قال سبحانه والحافظين فروجهم والحافظات قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم ه أبصارهن ويحفظن فروجهن م للمؤمنات من وقل ويحفظن والذين يغضدن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 كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا ولذلك قال في ا ل ح ي ا ة أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى و أ ن تحفظ البطن وما حوى وعى ا ل ر أ س عينا و أ ذ ن ا ولسانا ووعى البطن فرجا و أ م ع ا ء و أ ن ت تحفظ الجوارح وتتقي الله فيها كلها أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لا تستغربوا أ ح ك ي لك ق ص ة هذه ا ل ق ص ة ربما تنكرها ل أ و ل و ه ل ة ولكنها م و ج و د ة في ق ت ب السلف موجودة في كتاب ص ف ة ا ل ص ف و ة لابن الجوزي وفي كتاب ح ل ي ة ا ل أ و ل ي ا ء ل أ ب ي نعيم ا ل أ ص ف ه ا ن ي ت أ م ل معي ا ل ق ص ة ا ل ق ص ة ق ص ة أ ب و بكر خالد المسكي أ ب و بكر كنيته واسمه خالد ولقبه المسكي كان وسيما يذهب إ ل ى ا ل ص ل ا ة ويمكث في المسجد بعد العشاء يحفظ ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا رجع إ ل ى الطريق كانت ه ن ا ك ا م ر أ ة تراقبه وقد أ ع ج ب ه ا فوقفت له على الباب ثائرة الرأس م ك ش و ف ة ا ل ر أ س ك أ ن ه ا م س ت غ ي ث ة فظن أ ن في البيت ب ك ر و ه ا فدخل البيت فدخلت خلفه و أ غ ل ق ت الباب وقالت له ما ثمه مستغيث ما في م ش ك ل ة يعني ما في أ ح د ما في أ س د ما في د ا د ي ما في أ ي ح ا ج ة ما ثمه مستغيث ولكني ت ق ت إ ل ي ك ف أ ص ب مني أ ي بالحرام فقال لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ع ص ي الله ما قادر ما قادر أ ع ص ي الله قالت له أ ص ي ح و أ ج م ع عليك الناس حتكورك والناس ح ج و ه هو حيكون غلطان من مليون في ا ل م ي ة ما ذاته عنده حجة、زاته. فضيحه ة بجلاجل وممكن ك ب ي ر ة ما عنده ط ر ي ق ة بعدين لو كرهت وجو الزول معروف مولانا شيخ ن اجابه كيف ازول بالنهار تسبح وبالليل ت ض ب ح ه يا مولانا يا شيخ انت رازل ما كنت في ا ل ج ا م ع ة معا ن أ ب ا ن دقوندين بعد ديل ان تسد الاشاعات أ ب ا ن دقوندين خطرين أ ب ع د و ا منهم الله يسووا ل ن و ل ل ه يسولون ت د ع ف ض ي ح ة ك ب ي ر ة ف ا س ت أ ذ ن ه ا أ ن يدخل د و ر ة المياه ودخل و أ خ ذ ا ل ع ذ ر ة والبوم ولطخ جسمه و و ج ه فخرج إ ل ي ه ا ف ا س ت ق د ر ت ه فقرفت منه ففتحت له الباب فخرج خرج يمشي مع الحيط مع الحيط والجدران خ ش ي ة أ ن يراه أ ح د وكان شافه زور كمان يقول الشيخ م ا ر ك عملت في نفسك كده تكبر م ش ك ل ة فدخل البيت ثم اغتسل من أ ث ر البول والغائط ف إ ذ ا المسك يخرج من جلده ف أ ص ب ح المسك يلازمه ولا يفارقه فسمي خالد ا ل م س ك أ او أ ب و بكر خالد ا ل م س ك أ ص ا ب ه المسك حفظ الله فحفظه افضل أ ن يلطخ جسده بالعذراء و أ ن لا يلطخ قلبه ب ا ل م ع ص ي ة ل أ ن ا ل م ع ص ي ة تفعل في القلب فعل السموم في ا ل أ ب د ا ن إ ف س ا د ا و إ ن ه ا ك ا وتعبا ولذلك هذا حفظ الله هذا حفظ ا ل أ ب الذي يحفظ الله ثم قال سبحانه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام احفظ الله يحفظك وحفظ, الع... وحفظ الله لعبده وهذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل خ ا م س ة من الحديث حفظ الله لعبده أ ن يحفظ عليه مصالح الدنيا و أ ن يحفظه في بدنه و أ ن يحفظه حتى في ولده وعقبه قال تعالى وكان أ ب و ه م ا صالحا بصلاح ا ل أ ب حفظ ا ل ل ص ا ح معنى أ ن يكون على ا ل ش ر ي ع ة لما قام الـ الـ الـ الوالد على ا ل ش ر ي ع ة حفظ الله ا ل ذ ر ي ة من الزيغ والانحراف والضلال ولذلك وكان أ ب و ه م ا صالحا هذا من حفظ الله تعالى للعبد ولكن أ ش ر ف أ ن و ا ع الحفظ و أ ج ل ه أ ن يحفظ الله دين العبد و إ ي م ا ن ه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إ ن القلب يتقلب والله يحفظ عليك إ ي م ا ن ك ويحفظ عليك دينك من, المضللة من الشبهات ه و ا المضللة ا ت ل من ش ا ل م ض ل ل ة والشهوات ا ل م ح ر م ة ولذلك تجد الذي استقام على أ م ر الله وعلى شرع الله في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة تجد الله يحفظه حتى الممات حتى إ ذ ا وافته ا ل م ن ي ة و أ د ر ك ه ا ل أ ج ل مات على الخير آدم ابن أ ب ي إ ي ا س رحمه الله لما مرض وصار في سكرات الموت سجي اي غطي فختم ا ل ق ر آ ن وهو مسجى قرا ا ل ق ر آ ن من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه فختم ا ل ق ر آ ن مسجى ثم قال اللهم بحبي لك إ ل ا رفقت بي في هذا المصرع ه ذ الذي ا م ص ر ع ا ل أ ن ا فيه أ ر ف ق بي اللهم إ ن ي كنت أ ؤ م ل ك لهذا اليوم وكنت أ ر ج و ك لا إ ل ه إ ل ا الله ثم قضي عليه ومات ختم ا ل ق ر آ ن وهو مسجى يحفظ الله عليك إ ي م ا ن ك ويحفظ الله عليك دينك ب أ ن يحفظك عن العصيان ولا تظنن أ ن العاصي ة عصا بغير خذلان الله له إ ن الذي يعصي إ ن م ا عصى ل أ ن ه هان على الله و ل أ ن الله رفع ت أ ي ي د ه ونصره عن عبده فوقع في العصيان عياذا بالله تعالى أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن ه ا د ع و ة من خلال هذا الحديث النبوي المليء بالحكم والمليء بالدرر والمليء بالفوائد أ ن نحفظ الله ليحفظنا الله والله لا يضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا و أ و ف و ا بعهدي أ و ف و ا بعهدكم إ ن تنصروا الله ينصركم ا ح ف ظ ا ل ل ه يحفظ وهكذا من كان مع الله كان الله معه ت أ ي ي د ا ونصرا وتوفيقا وعونا و أ ه م العون العون في الدين والعون على ا ل ط ا ع ة والتوفيق ل ل إ ي م ا ن والهدايه للشرائع و ا ل إ ق ب ا ل على ا ل ط ا ع ة والفرح بالخير و ا ل إ ق ب ا ل على الحسنات والاستكثار من ا ل أ ج و ر والعمل ل ل آ خ ر ة والاستثمار مع الله كل هذا بحفظ الله لعبده يحفظه من كل ما يمكن أ ن يشينه وان يسقطه أسأل الله تعالى كل دعائه يحفظنا من كل الشرور والآثام فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي أ خ ر ج ه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة اللهم احفظني بالاسلام إ س ل م قاعدا واحفظني ب ل إ قائما واحفظني ب ا ل إ س ل ا م راقدا ولا ت ش م ث بي عدوا ولا حاسدا كان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم أ ن يحفظك الله ب ا ل إ س ل ا م قاعدا وقائما وجالسا ومتحركا أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والصداد والعون والقبول وصلى ا ل ل ه عليه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه احفظ الله يحفظ حفظ الله للعبيد ب د أ ب ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل حفظ الله ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل حفظهم وهم في قعر البحر في بطن حوت أ خ ر ج ه م من ذلك رعاهم وكلاهم ل أ ن ه م حفظوا الله في الرخاء فحفظهم في ا ل ش د ة لما دخل يونس عليه السلام بطن الحوت ودعا قالت ا ل م ل ا ئ ك ة صوت مالوف أ ل ل و ف من ب د غريبة صوت م أ ولكن من بلاد غ ر ي ب ة قال الله ألا تعرفونه قالوا لا قال إ ن ه عبدي و ن س بن متى قالوا الذي لم يزل يرفع له عمل صالح و د ع و ة م س ت ج ا ب ة قالوا له الله ذا يوميا ط و ا ل عمل صالح مرفوع ومقبول و د ع و ة م س ت ج ا ب ة قال نعم قالوا يا ربنا أ ل ا تشفع له أ ي ا م الرخاء والعمل الصالح فتنجه من البلاء قال بلى ف أ م ر الحوت فلفظه إ ل ى العراء لذلك حفظ الله ا ل أ ن ب ي ا ء وحفظ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يحفظه لما, لما بقيت هذه الكلمات ك أ ن ه ا قيلت ا ل ل ح ظ ة ح ي ة ن ش ط ة ق و ي ة ح ا ر ة ج م ي ل ة م ط خ ن ة م ح ك م ة م ر ت ب ة د ا ل ة على المعاني تقود إ ل ى الدلالات كل عبد جالس في هذه ا ل خ ط ب ة والمتحدث يشعر أ ن الحديث بالرغم من أ ن ن ا سمعناه كثيرا لكن كل م ر ة تتفجر معاني وتظهر أ س ر ا ر ونشعر ك أ ن ن ا نسمعه ل أ و ل م ر ة ونشعر, ونشعر أ ن معانيه ينبغي الا تفارقنا أ ب د ا وحتى ا ل أ ج ي ا ل ا ل ق ا د م ة سوف تستفيد من هذا الحديث و ا ت م ا م ا الحديث في الخطبه ا ل ق ا د م ة وهي إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله هذه خ ط ب ة ك ا م ل ة وكلام طويل عن ب ق ي ة الحديث واعلم أ ن النصر مع الصبر و أ ن الفرج مع الكرب و أ ن مع العسر ي س ر ى احفظ الله تجده ت ج ا ه د أ ي أ م ا م ك أ ي ن م ا ذهبت طالما أ ن ك ابتغيته و أ ر د ت ه وعاملته ف إ ن ه لا يضيعك يسخر لك حتى الحيوانات أ ح م د بن ط و ل و ن كان حاكما في مصر وهو على ح ك و م ة مصر قتل العلماء وشردهم فذهب إ ل ي ه أ ب و الحسن الزاهد ناصحا ولكن لا تحبون الناصحين ف أ خ ب ر ه أ ن هذا لا يرضي الله فقال أ ن ت أ ش ج ع ه م عامل في أ ذ ك ر واحد ف أ خ ذ ه وقيده ورماه في السجن ثم هيا له مقتله تداعت لها ا ل م د ي ن ة واجتمع الناس و أ ح ا ط ه ب ح ظ ي ر ة و أ د خ ل ه فيها و أ ط ل ق و ا عليه أ س د ا جائعا اسد جائع شرس أ ط ل ق و ه وهو مقيد حتى لا يفر والناس تحب العالم ولا تستطيع أ ن تتكلم ومع ذلك كل واحد يغمض عينه حتى لا يرى المنظر ا ل أ ل ي م الأسد يقطع الجسد إ ر ب ا ً إ ر ب ا ً وشلوا شلوا وقف ا ل أ س د الجائع يطاطئ ر أ س ه ويبصبص كالكلب ويهز زيله ل أ ب ي الحسن الزاهد أ ب ى أ ن ياكله وجعل يمسح جسده ب أ ب ي الحسن الزاهد الذين ر أ و ا المنظر كبروا وفتح ب ق ي ة الناس عيونهم ف إ ذ ا المشهد الغريب العجيب ليس هذا ر و ا ي ة من الروايات ولا فيلم من ا ل أ ف ل ا م ا ل ه ن د ي ة إ ن ه ا حكايات الصالحين الذين عرفوا الله والله يدافع عن الذين آ م ن و ا إ ن الله مع الذين اتقوا م ع ي ة ا ل ن ص ر ة و ا ل ت أ ي ي د ثم إ ذ ا ب أ ب ي الحسن الزاهد يحل قيده ويفك وثاقه قال له أ ح م د م ن ا ل طولون معتذرا ً يعتذر إ ل ي ه مما فعل وقال له بربك يا أ ب ا الحسن أ ي ن ذهب مخيلك خيارك م ا ش و ي ن و أ ي ن طارت شواردك ش ر ت ت وين قال كنت على وضوء كنت أ ف ك ر هل لعاب ا ل أ س د طاهر أ م نجس ينقض الوضوء أم ل ام إنه يفكر في س أ لا ة ل أقبل عليه أ س د قد إن الذي, مع... ان الذي يعامل الله بصدق و ن ي ة و إ خ ل ا ص يكفيك ويعينك ويسخر لك الناس حتى الملوك والرؤساء يسخرهم لك إ ن ابن أ ب ي ذئب هو من علماء العصر العباسي وله ح ل ق ة في مسجد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكل شيخ عنده ح ل ق ة في ركن دخل أ ب و جافر المنصور المسجد قام المسجد طلابا وشيوخا حتى طلاب ابن أ ب ي ذيب قاموا أ م ا أ ب و ذيب كان قد مد قدمه مد ا كراعه وقاعد ب د ر س الناس قاموا عائل لقى ابو جعفر المنصور ما راعه هؤلاء جميعا جل الزول و الماء قال ف د د لم ا لم تقم إ ذ قام الناس قال كدت أ ن أ ق و م فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين خال أ ب و جعفر ل ل ج ن و د دعوه والله ما من ش ع ر ة في جسمي الا قامت ثم ذهب إ ل ى القصر و أ ر س ل إ ل ي ه م ك ر و م ة م ك ر و م ة س ر ة ب ت ع د راهم ودنانير ا ل س ر ة دي كتتما كتيره ا ظ ل ما ق ا د ر ش يقول لك بيدل اثنين ش ا ل واتى إ ل ي ه في الدرس وقال له المنصور سيدي يريد أ ن يكرمك و أ ر س ل إ ل ي ك بهذه ا ل م ك ر م ة قال له ابن أ ب ي ذئب رد إ ل ي ه م ك ر م ت ه وقل له إ ن الذي يمد رجله لا يمد يده البنود من تعني من كراعه التمديدك كراعة مديده ويوم كراعة من تجد لأنه كسر العلماء الكاس ر ل ع ي ن و ش ن و ما دين ي د ه ما مستعفين العلماء يامن المدينه ل ي تاري ما بدري ي مدو كراو الحاكم كانجا ب ي ق و ل له انت احسن زور وانت امير المؤمنين ع م ر بن ا ل خطاب ز ا ت ه وانت خالد من وليد ولو ل شوف الكبد ك ض ا ب ي ن بالله دين العلماء علماء ي شكروا كدردا يحكى خالد من وليد و ز ا ت ه ي ش ك ر و د ا ذكرو ا بالله ان الذي يمد يده لا يمد رجله يعني أ ن ا قدرت اعمد كرهي جبال ل أ ن ه ما مددي ي لكن بعد ما شري منكم ت ا ل ك ا ن جامع ب ق و م كما درغون ب ق و م عشان ق ر و ش و لدانيا لذلك ي ح ف ظ الله يحفظه يسخر لك الدنيا التجار العلماء القضاه من خاف الله خافه كل شيء أ ي زول يخاف لك ومن لم يخف من الله خاف من كل شيء أ ن نخاف من الله أ ي حي ا ج خوفه الفار يخوفه وناس ا ل أ م ن يخوفه و ب و يخوفو و ل ي س حركة ن ا س ق ط ت التفتيش يخوفون و ا المهلية س ي خ ووزراء ف ل المحافظ ل ي يخوفو ل م ح ا يخوفون ووزراء ا ل ف و و و ا ل يخوفو ي ت خ و ف و ا البيت teilلابقه ذاك لا في تخوفو يى تريد لذلك من خاف من خاف من من لم يخف من الله خاف من كل شيء احفظ الله يحفظك جرب احفظ أ و ا م ر الله والله لا يضيعك في شيء لا في دين ولا في دنيا لا في مال ولا في بدن ولا في ذ ر ي ة ولا في مصالح ولا في منافع أسأل أن وأن وأجمعين بالإسلام بالإسلام بالإسلام الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلة وأن يتقبل منا وأجمعين. اللهم يردنا ردا منا احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا رب العالمين ولا تشمد فينا عدوا ولا حاسدا يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم ع ن ا على الطاعات وجنبنا المنكرات وارزقنا حب المساكين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاستفاده من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم علمنا من ا ل س ن ة ما جهلنا وذكرنا من ا ل ق ر آ ن ما نسينا يا رب العالمين اللهم اجعل الكتاب في ا ل أ م ة قائمه و ا ل س ن ة في ا ل أ م ة ح ي ة ط ا ه ر ة يا رب العالمين اللهم انفعنا بالكتاب وانفعنا ب ا ل س ن ة يا رب العالمين اللهم ا ح ش ر ن ا مع النبي صلى الله عليه وسلم واسخنا حوضه وارزقنا واجعلنا وحزبه شفاعته يا من العالمين وجعلنا من جنده المفلح رب في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم واقم ا ل ص ل ا ة